بوك تو بجسيات يدم واحد وخمسون واحد وخمسون في باو بانية قضاء الحاجات <تصفيق> قضاء الحاجات <تصفيق> أذهب إلى المكتبة العما أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة تم أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب مPsストانية. أريد أن أذهب إلى مكتبة بييع الكتب تم دستانك أريد أن أذهب إلى كشك اريد ان اذهب الى كشك الجرائد. تمسي بوجيتشات كنيغ. اريد ان استعير كتابا. اريد ان استعير كتابا. أشت جرية أريد أن أشتري جريدةتم است أه أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتاببا أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتابا. Chcem ísť do knih aby som kúpila knihu. Urídu an likej an Chcem ísť do stánku, aby som kúpila noviny. Urídu an likej أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات أريد أن أذهب إلى, إلى السوبرماركت أريد أن أذهب إلى السبرماركت تمئ أريد أن أذهب إلى المخبز أريد أن أذهب إلى المخبز تمكو بك أكريا أريد أن أشتري مظرة أريد أن أشتري نظرة. تم كوبيت овоцие и зеленино اريد ان اشتري فواكه وخضروات اريد ان اشتري فواكه وخضروات تم <تصفيق> خبز حمام وخبز عادي اريد ان خبز حمام وخبز عادي Chcem ísť do optiky, aby som kúpil, aby som kúpila okuliare. Uridu an ile achissa i navarat, li eschteria navara. Uridu an ile achissa i navarat, li eschteria navara. Chcem ísť do supermarketu, aby som kúpila ovocie a zeleninu. Uridu nfhebe, الى السوبر ماركت فواكه وخضروات أريد ان أذهب إلى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات حتيم اس دو بيكارني ابي سم كوبيل كوبيلا زمله المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي